وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَنَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج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 مباحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ويذلل الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون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 نَمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ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 انما من نسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما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 إِنَّ فِي رُوحِ فَافٍ وَثِقَالٍ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَفُوسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 عفى الله عنك لمأذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 112. والله عليم بالمتقين 113. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فَهُمْ قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لَوَالَّذِي إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْقَوْا مِنْهَا رَضُوْوَ إِلَّا مِعْقَوْا مِنْهَا إِذَا هم يَسْخَطُونَ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله استنا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفرّقاب والغارين في سبيل الله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 ولئن سألتهم لا يقولون إن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن قَائِفَةٍ مِنْكُمْ طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغض عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 فَإِيَّا تُبُو يَكُو خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَّا تَوَلَّوْا يُعَذَّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بُوَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ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 وَإِذْ أُنْزِلَتِ السُّورَةُ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُبَيُّ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خارجين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون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 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجداً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 وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عمو عذته وعداه إياه فلما تبين له أنه وعد لله تبرأ منه إن إبراهيم لا أوى حليب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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ